أفي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلاعي أفي في حناياك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي أفي في فؤادي وفي يا معصبي انت والاضلع في حناياك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي انلوبي سمي وهو في سماي تكي خد مكانك بين النجوم وقس انت والشمس في فآلنا وآلنا فنظن بعيد أخي أنا أهداك من منهل سقين الحياة ومن مشرع أخي Oh, my إن انك سنحف سن القد واه ترى العين الصبر تبينا Amen.